بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خدای بخشن دی مهربان حامیم چند پیتگ لسرتای هنده لسرتکانی قرآن دا هاتون جماره پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو و نیو گرنجی قرآن کلتوانه هیچ کس دانی با پیتانا کتب چی آوا بیوی ندابنید برادیک دیگ، حتی اگر همو گروه آدمی زادو پری بنو با اومو بستا، ناتوانن، هر وحاد سندها نهینی تری شیطه دایا، زاناکان لهنده چی دواون، هنده چی شنو هر خدا خوی زنای بنهینی او پیتانا. تنزیل من الرحمن الرحیم ام قرآن دا بزن راوه للاین خاون بزیو مهربانوا. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون كتابيكا آياتو فرمانكاني بشكرا و جاكرا وتوا ايمان و حلال وحرام حرام چاك و خراپا حتى دواي قرآنكا بعربية چيروان بو كسانكا ديزان نو شار زاياً هيا لزمانواني وزانستكان بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعونا إليه. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وطيشيان اما دلکان من دا پشترى واللعاستي ان برنامه دا كتو بانجي اما دا كيت بولاي جوش من کرو قرص لعاستي دا لنوان اما تو دا پر دو بربست هيا تو هولو کاششي خود بده بگو من اماش هولو کاششي خوما ددين قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وين للمشركين اي به غمبر قيان بلاي دليابن كمنهر بشريكم وك جوازی کتنه آواه من وحی نیکام با ذکریت که به گمان خدا ای اوا خدا یشی تاکو تنهاه که وابو اواش روي تاب کن براستی بی پرستن لر بازکی لامدن دوای ل خوشبودی لب کن و چاق بزنن کوئیلوس ای لا یؤتون الزکات وهم بالآخرتهم كافرون أوانيك زكاد نادانو أوانشي كبيبا ورنبر روشي قيامات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون براسيو أنيك إيمان با وريانه هنا وكارو كردوت شاكا كانيان أنجام داوا باداشتي نبروان بوها قل اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ غمبر آخر باورتان زوي دروس كردوا او خدا بزانه ما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 لسر رو كاري زوى چهوكاني دامزراندوا كاكاردکن سر آو هوا ديماني جوان دسازهنن لنگاري دگرن روبری فراوانتردکن حتادواي بركتي زوري تدا دابين کردوا وك نوتو جورها كانزه سر راي جهاني روكو حتادواي همو رزقو روزيکاني تيا داب بريار داوا همو الماوي چوار روشده بدو روشكي پیشواوا قبارو رنگو تامو بونو ورزو شويني هرمي وو دغرودانيك هروها جاندارانو بالندکانيش تانيازو داخوازيكاني آدمي زاد جب جب كات ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال تا أتينا طائعين إن جاوستي آسمان رقبخاتو دروستي بكاد لكاتك دا كدو كلبو جا بآسمانو زوی فرمو فرمان بردارو ملکجبن بخوشي خوتان یا بزور بتان خمجر ده صلاة خوماوا هر دولا خيرا وطيان ملکجي توينو چون ده فرمو دواده كين بيگومن كاري چي آسان بو خداي بده صلاة زوی وآسمان بین تقصى چون كا آدمي جرها آميري هنا و تقصى دمو زمانو ليوشان فقضاهن سبع سَمَاوَاتٍ في يومين وأوحا في كل سماء أمرها وزين السَّمَاءَ الدنيا بمصابيح وحفا ذلك تقدير العزيز العليم لما ويدو رجدا لو هر كهرخويم ما وين دزانيت أسماني كرد حوت فرماني بهرشينه إن جادا فرمويت أسماني دنيا شمان رازان دوا بأستيرو كرد مانا تراخانو كرد مانا هوي باراستن للشر الشيطان كان أعوشانا همو يباوستو فرماني ذاتك كبالا دستو زانايا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقتا مثل صاعقت عاد وثمود چاگر لگ ال امهمو باسی د صلاتو توانایوزانایی خداي جورده پشتیان حل کردو جویان پيان بله من اقدارتان د کم لوي کاشري خوب روس کوکار ساتيکتان بسر بيت وقت اوي الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الّا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإننا بما أرسلتم به كافرون كاتك پیغمبرانيان بروانا كرالا پیشترو دوات رجدا بمفرمانا پيروزكا جگل لخدا کسی ترمه پرستن کچی وطيان اگر پروردگار من بوستايا رين مویمان بکات اوه ندنارد فَأَمَّا رشتي فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا اي ودار روانا كراوا فاما عد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون او ساق قوم عاد بنا حق بزلو بذلو قورزالي لزويتا ووتيان چهه باندازي ام هزوا د صلاتي هبيت باشا يا اوان نيان زاني براستي او خداييك دروسي كردون او لوان هازي زور زياتره بلكو هر وردنا كريتو او انا هر انكاري ايته معجزه كاني ام يان ذكرت فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات في النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره أخزى وهم لا ينصرون او سایتر اما باید چی تندو زور سرد من حل کرده سریان لتان راجه چی دا تا هر لجیانی دنیا دا با سزای سر شوریان بگینی او تال او بکین بگرویان دا به گمان سزای قیامت زیاتر سر شور کرو تالت رو او نصر فاستحب العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وزير ثم ودشمان رنموه کرد با ايمان كتي كثير حزيان بچويري کرد تا تاوصاق <تصفيق> و هداية و ايمان هر باية اوانيش تزايا سرشور کرد و سرگردان کر یخ خيبه کردن کرد ونجينا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ خدا ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون دجمنانی خدا تکرا کود کرین و چیش دکرین برای آگری دوزخ برو دعایان پا لپستو یانه حتی ما جاؤها شهد علیهم سمعهم و و بما کانو یعملون اتاك اتق دقنا اسي اغريكا جويالو تشا وكان يالو بياسكانيان شايتيان لسردادات كتشكارو كردويش النادرستو خرابيان انجام دده وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا ان الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.أوساب بغمباريو ببيستي خو ياندالين بوتي الشاة تي تان لسردين خو زررتانا لو لام دا دالين أو خدا ياء ميه هنا وتجف تار كذا توانيت هموجتك به هنا تقسو جفت قو هلا وزات شك كي كم زار بدي هنا ونو هربولي أويش دبرينا کمان کاریاسانه بخدا چونکه آدمی زاد زۆها عامری هنا ووتاقسا دمو زمان و لوییان نیە ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هواك يا تخيؤي أوان دغر رابون كانت ندشاردوة. تُنكم مترسيت النبو كجوتان بستان شاتي بالا گومان وابو که ابو براسی خدا زور آگادار نیه نی کارو کردوانی که دیدن و ذلك ظنکم الذي ظننتم بربكم اضغاثكم فاصبحتم من الخاسرين ا ابو گمان نا پسن بوتان برامبر تان یستا ابو به دخ زل او تی چون تالو بو هو و چون ريجيزر فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْسِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ جَا أَغَرْ بَنَا چَارِي خوَقْرِي بِنْوَيَنَنْ أَوَا أَغَرْ جَيْغَيَانَا اگر دارویی لیبردنو تاپوشیب کند، تاپوشیان لی نکرتو دارویان لی ورناجیرد. و قیضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين ايديهم و ما خلفهم و حق عليهم القول في امم قد خالت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين او انا بهيت حوالو سركشيا نوا كسانك مان كردا حواليان ككارو كردوي الرابر دوده هاتيان بوبرازن نوا تا سرنجام برياري تولا اماني شي گرتوا وكوملاني بيش امان لا جنو انسان كان براسي هرهميان زرر مندودو راون وقال الذي إن كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون. بباوران ديانوود جا مجريبو أم قرآن وب يكن بجعلو هرا وهريا لم سرد مدا أو راجان دني حزانويا أو رولا تبينت بوأوي إيه وزال ببنو ببنوا فلنذيقا الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون وزورة كسانة بوچويدة چن كوابو سوين بخدا هردبت تالا ويسيزاي سخت بكين بقر وي ببا بباوربون لاين دشدا بخراب تر لوكارو کرد وانيك ديان کرد توليان ليدستينين ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أوي باداشي دش مناني خدا هر أجرك أي دو زخة كمال نشتاج لتولي أوي كا سر سختة نبرنجاري آية كاني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 او دو دسته من نشان بد لجن آدمیزد که قمرایان کردین بیان خیلی جرپ منوا تا هر لجیر آو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم تعدون اواني براسي اوتيان پرورد گارمان الله يا لوودوا بردوام پابندي اور رباز الراستابون اولا سرمرك داد دسته دسته فرشت داده وزن بوليان پيان دلين هيستر سو بيكتان نبيت لدا هاتو هيص غم فجاريكتان نبيت بور رابردو مجدتها اللي بيت بوبهشتاي ككاتي خوي بالنتان بيددرا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون خداي قولوا فرشتكان اجدى فرمون اما يارو ياروها وكارو بشتواني اوين لجياني دنيا وقيامة اجدى مجدتان لبيد لبهجدا هرچی آرزویدکن ودوائدکن بوتان آماده نزولا من غفور الرحیم او بهرش للاین پر وردگاری که و پیشکشتان دکرید کلی بردو مهربانا ومن احسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسلت ولا السئ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حمين. خرابة تو أي بجوان تشاك ترين شوا خرابة او که تئتر دبینیت اوی کل نوان تو او دادشمناتیو سردیک ها دبعتاد دوستی چی دل صوزو جانی بجانی. و ما یلقاها الذين صبروا و ما یلقاها ذو حظ عظیم. زا کسی جنات وند بورف تاره استید جکالوانیک گرتوا. هر وها کسیج نتواند حل وستی وابن ونت جگل کسیج نبید کخوانی بهره چی جور بید. و ام ما من الشیطان نزغو فاستعد بالله. ایننهو هو السميع العليم. ای ایماندار، اگر للا ین شیطان و اختلاف خیالی نادرست لذلو درون داد درزبو، او تو دعای یارم لخدا بكو بکاو پناي پی ابگر. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون لنشانو بلغة كانی دا صلاتي شو روشو خورو مانگا هر جيز نکن سجد بو خور یا مانگ ببن بلکو سجد تنها بو او خدای ببن كدرستي کردون اگر ايو خوتان ببن دای راستقین او دا زنو هر او دا پرستن فا این استكبرو فالذين عند ربك يسبحون لهو بالليل والنهار وهم لا يسهمون جگر به برآکان خویان بازلو گورب زانن او وازیان لبینه چون که افریش تان خدمت پرورگاری تودان شو رج سرگرمی تسبحات او استایشن ارجیز بیزاری رویان تینا کد خویان نازانن و من آیاتی که تر خاشعه فا اذنزلنا علیها الماء تزت وربت ان الذي أَحْيَاهَا لە الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ على كل شيء قدير لە بلگەون شانەکانی خدا ئەوەیەەکە دەبینی زەوی کشوماتتە جاکاتێک باران بەسریدا دەبارێن نین دخوشێت نما دەکات چونکە زندو كردوا مردوانش زندو بجمنا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي آمنا يوم دَيْنِهِ اعملوا مَا شئتم انه بما تعملون بصير براسيا و سرسختو سر سختو بيروانو فرمانكاني اياه فرمانكا نيما دكانو خويا ناشارنا ولا اما باشا اواي بدريتان نو اجري دو زخواتاكترا يا اوكاسيكا بدلنيا يو ريم يهيمنيو ديت لروجي قيامات داو برو بهشت برزا و بردكري اي باباوران هارتي تان بيكن سنكلدستي خداد درناشن در لياج بن خدا بنايه بو كردواني كديكن ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تَنْزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ براستيوانيك باوريان نبوه بو قرآنه لكاتيگده بو يانهات بگمانو قرآنش کته بيچی زور بنرخون ناوازو سرکوتوا هج نا حقيو نا دروستيو نا تواويك رويتناكاد لهج کاتيگدهو لهج لايكوا روانكراو نردراوي زاتيكا کخاواني حكمتو دانا يو شاياني سپاسو ستايشا ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم اي بي خمبر اشتك بتونا وتريد كب بي خمبراني بيشتونا وطرابيت. برازدی پروازگاری تو خوانی لب ردنولی خوشبود با باوردارانو تا لسیناری به آزارو به ایشها لب باوران. ولو جعلناه قرآن اعجمیال نقالو لولا فصل آیاته اعجمی و قل هو لالذین آمنوه دو و والذين لا يؤمنون في أذانهم وقرؤوه وعليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد. أجرم قرآن من بزماني جلاني ترب نار دايا أو بيباورن دانوت. آيان ندبوا آيت كاني رونو آش كرابوايو بزماني خمان بوايا. تون دبىت قرآن بزماني بجانبىت. لكاتك ده محمد بعربي ده دويت. ايه پیغمبر پیان بله. هم قرآنه بو اوانه باور ينه و هداية و رنمو يو شفاية و تار سري هم و دردون خوش يکانده کاد. تاوانه که باور نهنن جوز كيان کرو بشتر آخن راو هر وحا چويرن ده. اوانه هر دور و بانجان لبکره دوايا. نه دنگه که بطاچی ده بيستن نه رنگه وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكتاب فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ منه مُرِيبٍ بخدا التوراة من بخشي بموسى كثير ناكوشي تياداكريا خوه اگر برياريكي النبوايا أولا ناويدا بردن بيه قمان هر لشكو قماني چي بيه بندن كخل چيش دخاته قمانه من عمل صالحا فل نفسيه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أوي تساكب كاد پا داشتی تساككي بو خويتی أوشي كا خرابو تاوان بكاد هر لسر خويته كويت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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيِ قَالُوَ آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ زانيني بر پابوني روشي تنها لاي خداي بولاي او دبرتوا هرچی برو بومو تویق <تصفيق> لا خونچو چروکه خدا آگادار لی هیچ مئینه اکس کی نبیتو دانانت تنها با آگاداری خدا نبيت آب و شیوه خدا دسلاط کانی خوی دخاتا برچاو که چی زرب خالچی قدری نه زانن او راجش کبان جان دکاتو لیان دپرسید کان ها و لهاتا کنم او نیش لولم داد لین پرورت گرا اما هاول دادین نو جارد دادین که کس من حلالی و ناید بدم من داو شایدی لسرش تی و وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس القنوط آدمی زد هر جیز بیزر نبید لداخوازی چک و خوشی و آسودی بو خوی خو اگر نخوششی توج بید او نا امیدو به هیوایا و لئین اذقناه رحمتم مننا من بعد ضرراء مسته لیقولنها ذالی و ما اظن الساعت قائمه وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ سوئن لدواء او تنگانه اي که توشيهات چی بمتمانه چي زور و دلت اما برنزي شاني خوام پايدام کرد و خدا خوشي دوهم و قیامت زور دور و رنگ هر نش بيت خوه اگر بمجرنو بولای پروردگارم او نیام که خوشی و ناز و نعمتم لاي او با اماده او منواني که بباور بون او کارو کردو ناشرینان ناشترينانيان دخين الرو حواليان پايددين هر وحش زای سخت و دشوار و وَإِذَا پیدا تیجین لناوده زغده. و اذاً نعم نا علی انسان اعرض و زرب آدمیزاد کاتیج نازنیمته بصر دابرچین پشت هل دکاتو سرپیچی دکاتو ملکش راستین نابتو خواب زلوگ جور دزانتو بلای خویده داید تاشید کاتیجش نخوشیو نهامتی توش هات اوه دعاؤ نزاو پرناوی زرب گرمو پورا. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد؟ أيبي خمبار، بيان بلي. هوا لم باشا باش أجر أم قرآن للعين خد وبيت. باشان إيوش برواتان بين البيت. دز عن تسرن زاميشي سام ناق تاوره تانا. زايتر شيء هل لإيو سر سخط ترو لا ريتير لوي كرري جي جاو دور للراص دقت بيتبر. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد <تصفيق> بگمان آشکرای که لسردمی زانستی ده چندن هین یکانی بونه ور آشکرا بوا زانکان بگشتی و زانکانی استرن ناسی سرگردانن لوردکاری و دامزراوی و گوری و فراوانی امگردونه هر وحا لعالوزی جستی و عقلی و درونی آدمی زد همش بو اوی تا چک بویان رون بیتو دل نیابن که اوزاتا حق و راست و روایا. آیا شایتی پروردگارد بز نیه که بگمان آگاو زانای بهموشتیک؟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 لغل اوهمو همو بلغو نشانان دا، اغادار بن براستي اوانا هر گمانيان هيا لبه يگيشتنو، اما بردم پروردگاريان، اغادار بودل نيابك او ذاتا، بهم مشتك زانايو، بهم مشتك اغادارو، بسر بسرهم مشتك داهايو، هيتش تيگ لو ياخي نابهت،